من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في إثبات العلو لله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الذي في السماء هو الله عز وجل لكنه تبارك وتعالى كنا عن نفسه بهذا لأن المقام مقام إظهار عظمته وأنه فوقكم قادر عليكم مسيطر عليكم مهيمن عليكم لأن العالي له سلطة على من تحت فإذا هي تمور فإذا هي تضطرب وتميد والجواب فهذا كما ترى استفهام استنكاري الغرض البلاغي منه النفي آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور الجواب لا نأمن والله بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تخسف بنا الأرض الانهيارات التي يسمونها الآن انهيارا أرضيا وانهيار جبليا وما أشبه هي نفس التي هدد الله تبارك وتعالى بها عباده العصاة هنا لكن القوم يأتون بمثل هذه العبارات انهيارا أرضيا وانهيارا جبليا ليهون الأمر على المساكين من الناس أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم؟ يعني بل أأمنتم فأم هنا بمعنى بل والهمزة مع أم أمنتم من في السماء يعني بل أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا والحاصب عذاب من فوق يحصبون أي يرمون به كما فعل بالذين من قبلهم كقوم الوثن وأصحاب الفيل والخسف يكون من تحت نسأل الله العافية فالحاصب عذاب من فوق يحصبون به والخسف عذاب من تحت فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت قال تعالى فكلا أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أقذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغراطنا أربعة أنواع من العذاب ذكر الله رب العالمينها هنا يعني في الآيتين اللتين استدل بهما شيخ الإسلام ذكر الله رب العالمين نوعين الحاصب والخص والشاهد من الآية وكلها شاهد قوله تعالى ما في السماء والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على علو الله تبارك وتعالى بذاته لكن هنا اشتاء وهو يدور في أفان كثير من الناس ويلبس به كثير من المؤولة والمعطلة على طلاب العلم من أهل السنة وهو أن في للظرفية إذا كان الله في السماء وفي للظرفية فإن الظرف محيط بالمضروف رأيت لو قلت الماء في الكأس فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء فإذا كان الله يقول سبحانه أأمنتم من في السماء فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله وهذا الظاهر باطل وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله أنه لا يمكن أن يراد على هذا النحو بحال من الأحوال فإننا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلا فظاهر الكتاب والسنة لا يكون باطلا أبدا فما الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب أن نسلك أحد طريقين فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل وفي القرآن العظيم قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها المراد بالسماء العلو لأن كل ما علاك فأضلت فهو سماء فالماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي سقف المحفوظ والسحاب في العلو بين السماء والأرض كما قال الله جل وعلا والسحاب المسخر بين السماء والأرض والماء ينزل من السحاب فقال ربنا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فأطلق الله تبارك وتعالى السماء بمعنى العلو أن السحاب يكون في جهة العلو. فيكون معنى من في السماء أي من في العلو فلا ظرفية ولا غيره، أي من في العلو لا يوجد إشكال بعد هذا الكلام فهو في العلو ليس يحاذيه شيء ولا يسامته شيء ولا يكون فوقه شيء وأنحل الإشكال على هذا فهذه طريقة سهلة أو تقول في حرف جرم وله عشرة معان. المعنى الأول الظرفية مكانية وزمانية قد جمعها الله رب العالمين في قوله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في أدنى الأرض ظرفية مكانية في بضع سنين ظرفية زمانية بل ومجازية أيضا ولكم في القصاص حياة لا يمكن أن يقال إن الفلصاص وهو معنى ظرف لمظروف وهي الحياة بل هذا أمر مجازي من المكانية أيضا أنك تقول على سبيل القلب أدخلت القلنسوة في رأسي والأصل أنك أدخلت رأسك في القلنسوة كما تقول أدخلت الخاتمة في إصبعي والأصل أنك أدخلت إصبعت في الخاتم لا أدخلت الخاتم في إصبعك، فهذا أيضا من الظرفية المكانية ولكن على القلب. هذا هو المعنى الأول. الظرفية مكانية وزمانية ومجازية وعلى سبيل القلب والمصاحبة. يدخلوا في أمم أي معهم في أمم أي معهم مصاحبين لهم. والثالث من معانيها التعليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة في هرة يعني دخلت في جو في هرة ثم ادخلت النار وهي في داخل الهرة حتى يقال غرفية مكانية في هرة دخلت امرأة النار في هرة ولكن تعليل يعني بسبب او لعلة هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض فماتت محبوس فدخلت النار لهذه العلة فهذا للتعليل دخلت امرأة من النار في هرة وكذلك في قول امرأة العزيز للنسوة كنا الذي لم تنني فيه لم تنني فيه تعلل السبب الذي كان الملام لأجله الاستعلاء فتكون فيه بمعنى على ولا أصلب في جذوع النخ يعني على جذوع النخ تكون أيضا مرادفة للباء يعني في معنى الباء الأصلي أصل الاستخدام للباء هو الإنصاق فيكون مجازيا على هذا ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الآباهير والكلاء بصيرون في طعن يعني بصيرون بطعن الأباهر جميع أبهر وهو العرق المعروف والكلة المعروفة فهم بصيرون بطعن تلك المواضع من الأعداء ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلة وتكون مرادفة لإله يعني بمعنى إله نحر فردوا أيديهم في أفواههم يعني إلى أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم ففي هؤلاء بمعنى إلى ومرادفة لمن أي تكون في مرادفة لمن يعني بمعنى ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحواله من قول مريل قيس. وتكون أيضا للمقايسة وهي الداخلة بين مفضول سابق ومفضول لاحق فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فتدخل بين مفضول سابق ومفضول لاحق فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل للمقايسة وللتعويض أيضا وهي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة كقولك ضربت في من رغبت ضربت في من رغبت يعني ضربت من رغبت فيه يعني في ضربه وأيضا تكون للتوكيد وهي الزائدة لغير عوض فالفرق بينها وبين التعويض أن التعويض تكون زائدة عوضاً من أخرى محذوفاً وأما التوكيب فأجازه بعضهم في مثل قوله تعالى وقال اركبوا فيها فنقول في كلام الشيف رحمه الله تعالى في بمعنى على وقد ورد أنها تستخدم كذلك حتى في كتاب الله ولا أصلبنكم في جذوع النقر فالهيال الظرفية على أصلها يعني أدخلهم صلبا في جذوع النخل وهل تتحملهم جذوع النخل على هذا الترتيب صلبا وإنما على جذوع النخل ففي بمعنى على وتجعل السماهي السقف المحفوظ المرفوع يعني الأجرام السماوية وتأتي في بمعنى على في اللغة العربية بل في القرآن ولأصلبن لكم في جذوع النخل كما قال فرعاون لقومه السحرة الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وَأَسْلَمُوا مع موسى لله رب العالمين يعني على جذوع النقل فيكون معنى من في السماء أي من على السماء ولا إشكال بعد هذا فإما أن تجعل السماء بمعنى العلو وكل ما علاك فأضل لك فهو سماء فما هو معلوم في لغة العرب الشريفة فليمد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يعني بحبل إلى السقف لا إلى السماء المعهودة التي يسقف المحفوظ وإنما إلى السقف ليشم نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيت ولن يقع من ذلك شيء فتستخدمها على هذا النحو الذي هي له في لغة العرب أو تقول أيضا استخدم القرآن فيه بمعنى على للاستعلاء فتأتي فيه بمعنى على للاستعلاء ومنه قوله تعالى ولا أصلب أنكم في جذوع نخل قاله فرعاو من قومه السحر الذين آمنوا بالله فلا إشكال بعد هذا من في السماء أي من على السماء فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فالجواب أما الآية الأولى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الضرف هنا لألوهيته وهو الذي في السماء إله يعني ألوهيته في السماء ثابتة وفي الأرض إله في الأرض إله الضرف في لألوهيته لا له تبارك وتعالى بل لألوهيته وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فالظرف هنا لألوهيته يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض كما تقول فلان ملك في بلد كذا وملك في بلد كذا فلان أمير في المدينة هو فهو نفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا بإمارته وصلفته فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض أما هو عز وجل ففي السماء على النحو الذي مر فالأمر يسير وهذا مما يلبس به الضلال على طلاب العلم من أهل السنة يقول ما تقول في قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله تقول الظرف لماذا؟ الظرف لماذا؟ الضرف من ألوهية ألوهيته ثابتة في السماء كما هي ثابتة في الأرض كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة ونفسه في واحدة منهما وفيهما جميعا في هذه وهذه بإمارته وسلطته وأمره ونهيه أما الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فتقول فيها كما في التي قبلها وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض أما هو نفسه ففي السماء كما أخبر عن نفسه جل وعلا فيكون المعنى هو المألوه في السماوات المألوه في الأرض فألوه في السماوات وفي الأرض ولذلك الكلمة التي وقع عليها القتال وبها الفرقان بين الحق والباطل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم تكن لا رب إلا الله لأن هذا كان يقول به من يقول حتى من الكفار الأصلي يثبتون الربوبية لله رب العالمين ويثبتون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقهم وخلق أصنامهم التي يعبدونها من دون الله النزاع في الألوهية والإله المألوه المألوه الذي يعبد كبارك وتعالى ويقصد بالعبادة وحده لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله وهو الله هو المألوه في السماوات وفي الأرض يعني وهو المألوه في الأرض يعني هو المتعبد له في السماوات وفي الأرض ألوهيته في السماوات كما ألوهيته في الأرض وكما في الآية الأولى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهنا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني أولوهيته في السماوات وأولوهيته في الأرض فتخريج هذه الآيات تخريج التي سبقت وقيل المعنى وهو الله في السماوات ثم تقف وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم هذا ضعيف يعني هو نفسه في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض على حسب الوقت أي أنه نفسه في السماوات وأعلم سركم وجهركم في الأرض فليس كونهم في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض وهذا المعنى فيه شيء من الضعف كما قال الشيء رحمه الله لأنه يقتضي تفتيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض يعني أن ألوه يكه ثابتة في السماوات وفي الأرض فتطابق الآية التي قبلها هذا أمر يسير كما من الفوائد المسلكية في هذه الآيات التي إذا تراها شيخ الإسلام رحمه الله لإثباته العلو لله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته تبارك وتعالى على خلقه وحينئذ يخافه ويعظمه وإذا خاف الإنسان ربه تبارك وتعالى وعظمه فإنه يتقيه ويخشى عذابه فإن عذابه الجد بالكفار ملحق ويقوم بالواجب ويدع المحرم وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعي ذي والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أواني وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان وإليه يصعد روح كل مصبت عند الممات فتنى بأمان يعني ثم ردوها إلى الأرض اجعلوها في أعلى عليين ثم ردوها إلى الأرض منها خلقناهم فيها نعيدهم منها نخرجهم تارة الأخرى فهؤلاء ينبغي أن يعودوا على هذا النحو. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة الأخرى وإليه يصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان فهذا ما ذكره الشيخ الشارح. حول الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المبحث الدقيق العظيم الفطري من مباحث التوحيد في الأسماء والصفات وهو ما يتعلق بعلو الرب جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بإثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه فشرع بسوق أدلة المعية أي أدلة معية الله تعالى لخلقه وناسب أن يذكرها بعد العلوم لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلوم في معية الله تبارك وتعالى لخلقه مباحث المبحث الأول في أقسامها معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين عامة و الفروق بين المعيتين أن المعية العامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع القلف المعية العامة من مقتضى المعية العامة العلم والإحاطة والاطلاع على جميع القلف وأما الخاصة فمن مقتضاها الحب والنصرة والعناية والتوفيط والتسديد والعامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحف على المراقبة فتذكر المعية العامة في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحف على المراقبه، وأما المعيه الخاصة فتذكر مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميلة مع المحسنين مع المتقين فيذكرها الله رب العالمين وهي تفتضل الحفظ والنصرة والعناية والتوفيق والتزديد يذكرها ربنا تبارك تعالى مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميلة هذه فروق بين المعية العامة والمعية الخاصة والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين مقيدة بشخص ومقيدة بغاصر فهذه الأقسام ثلاثة معية عامة وخاصة تنقسم قسمين مقيدة بشخص ومقيدة بوصف العامة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر ومقبل ومدبر ودليلها قوله تعالى وهو معكم أينما كنت الخاصة المقيدة بوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهذه مقيدة بوصف وصف التقوى ووصف الإحسان وأما الخاصة المقيادة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهذه معية خاصة ومقيدة بشخص وقال موسى لهارون في قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى فهذه أيضا مقيادة بشخص معي يكون خاصة مقيادة بشخص وهذه أخص من المقيادة بوصف لأن الذين يتصفون بالوصف كثيرون المتقون كثر المحسنون وأما التي تقيد بشخص فهذه أخص فكما ترى المعية درجات عامة مطلقة وخصة مقيدة بوصف وخاصة مقيدة بشخص، فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف ثم ما كان عام. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته تعاني. والمعية الخاصة بنوعيها التي تقيد بالوصف والتي تقيد بالشخص المعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك يعني مع العلم والقدرة والسمع والبصر والسلطان تستلزم مع ذلك النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك. فهذا هو المبحث الأول المعيّة عامة وخاصة والخاصة خاصة بوصف وخاصة بشخص المبحث الثاني هل المعيّة حقيقية؟ أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته أنها كنايات عن علم الله عز وجل يعني ذالة المعية على علم الله تبارك وتعالى وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه وكذلك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير بإيمان فذكر الترمذي ذلك عن بعض أهل العلم والإيمان أن الله تبارك وتعالى فوق العرش لكن علمه مع خلقه وهذا تفسير صاحب إيمان أكثر عبارات السلف رحمهم الله تعالى أنهم يقولون إنها كناية يعني دلالة عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك. فيجعلون معنا قوله تعالى وهو معكم أي وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير بأماليكم قادر عليكم حاكم بينكم وهكذا فيفسرونها بلازمها. اختار شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وفي غيرها أن المعية على حقيقتها مبحث المعية مبحث دقيق اختار خلف الإسلام رحمه الله في الواسطية وغيره يعني غير كتاب الواسطية أو غير رسالة الواسطية أن المعية على حقيقتها وأن كونه معنا حق على حقيقته لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو والمؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقد لها فصلا خاصاً ياتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى وأنه لا منافاة بين العلو والمعية لأن الله تعالى ليست مثله شيء في جميع الصفات فهو علي في بنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنها ليست كناية عن العلم والسمع والبصر والقدرة وما أشبه كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله في جامعه يعني في سننه وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمانا الشيخ الإسلام يقول إيه على حقيقتها ولكن صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى والصفة تكون على قدر الذات فلا يمكن أن تجعل معية الله تبارك وتعالى وهي حقيقية وأيضا مع ذلك بالضرورة العلم والسمع والبسط والقدرة والإرادة وما أشبه لا يمكن أن تجعل معيته تبارك وتعالى الحقيقية فيما أثبته شيء الإسلام رحمه الله كمعية الإنسان للإنسان تعالى الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات فإذا هذه المعية تكون على فضر الموصوف والموصوف ليس كمثله شيء سبحانه إذا هذه المعية ليس كمثلها معي فهو تبارك وتعالى في علوه وهو معنا وعال على عرشه فوق كل شيء وهو معنا ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيه فإذا هو علي في دنوه قريب في علوه وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر قال إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا وهو أي القمر في السماء وهو من أصغر المخلوقات فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق كيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء وهو فوق سماواته فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ضاربا هذا المثل هذا القمر تقول ما زلنا نسير والقمر معنا فهذه معي كما ترى وهذا خلق بل هو من أصغر الأجرام السماوية هذا القمر من أصغر الأجرام السماوية ليس شيئا بالنسبة للأرض فضلا عما هو أكبر منها من تلك الأجرام السماوية فإذا كان هذا بالنسبة للخلق فكيف بالنسبة للخالق العظيم وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية فقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك فنقول إن المعية حق على حقيقتها لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوه بأنه مع الناس في كل مكان وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم وهذا كثير في كلامهم رحمة الله عليه فهم يثبتون الملزوم ثم يتكلمون عن اللازم ولو أنهم لم يثبتوا الملزوم لم تفى اللازم تبعا كما تجد في تفسيرهم لقول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق فكما هو معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يكشف عن ساقه تبارك وتعالى يوم القيامة فهذا فيه إثبات هذه الصفة لله رب العالمين على الكيفية التي تليق به والحديث في الصحيح صحيح مسلم وعند البخاري أيضا فيثبتون في ذلك لأنه دل عليه النص الصحيح وتجد في كلام كثير من السلف كعبد الله بن عباس ومن دونه أنه يعنى بذلك الشدة والغمرة التي يكون فيها القوم يوم القيامة فذلك تفسير باللازم ويثبته آل تفسير من السلف رحمة الله عليهم بلا نكير فكذلك من قال من السلف إنها كناية عن العلم والسمع والبصر, والبصر والقدرة والأجمع هذا تفسير باللازم لأنهم ينكرون المعيّة الحقيقية لله رب العالمين ولما جاء المعترض الذي دخله الجهنية وأدخلوا فيه أهل السنة وكذلك المعتزلة والأشاعرة اضطر أهل السنة رحمة الله عليه انكشف الإسلام من ضرب الأمثلة لأنهم يقولون محتجين على أهل السنة أنكم تنكرون على المؤولة الذين يؤولون الصفات وأنتم تؤولون يا أهل السنة فيقال نؤول أين فيقال تؤولون في المعين فتقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبهها هذا فهذا تأويل فلما لم تخذوها على حقيقتها فنقول إن المعية حق على حقيقتها لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجمية وغيره لأنه مع الناس في كل مكان وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم المبحث الثالث هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال مقتصفا بها سبحانه ولا تنفق عنها الذات وأما الصفات الفعلية فهي التي تكون متعلقة بالمشيئة إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل هنا تفصيل المعية العامة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا المعية الخاصة صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله يعني المعية الخاصة لوصف مع المتقين مع المحسنين المعية الخاصة لشخص فالمريض فإن الله تبارك وتعالى يقول أما علمت أنك لم عدته لوجدتني عنده هذه معية خاصة بشخص وهو المريض لعينه عندما يكون مريضا فهذه المعية أن خاصة صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية فقد سبق أن الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص كان الله معه المهم أن المعية معية عامة وهذه صفة ذاتية لله ومعية خاصة وهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى لأنها تابعة لمشيئة الله تعالى ثم هذا الشيخ فسأل سؤالا وقال المبحث الرابع في المعية هل هي حقيقية أو لا ثم استدرك فقال ذكرنا ذلك وأن من السلف منفسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواء ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معيات تليق بالله خاصة به وهذا صريح كلام شيخ الإسلام هنا في هذا الكتاب وفي غيره لكن تصان المعية إذا ما قلت إنها معية حقيقية لله تبارك وتعالى تليق به تصان عن الظنون الكاذبة والأوهام الفاحشة مثل أن يظن أن الله تبارك وتعالى معنا في الأرض ونحو ذلك فإن هذا باطل مستحيل المبحث الخامس في المعية هل بينها وبين العلو تناقض والجواب لا تناقض بين العلو والمعية لوجوه ثلاثة الوجه الأول أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه ولو كان يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه فيصف نفسه بالنقيضين والوجه الثاني أن نقول ليس بين العلوي والمعية تعارض أصلا إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك ومنه ما يقوله العرب القمر معنا ونحن نسير والشمس معنا ونحن نسير والقطب معنا ونحن نسير مع أن القمر والشمس والقطبة كلها في السماء فإذا أمكن اجتماع العلو مع المعيّة في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أول. إنك تقول القمر معنا ونحن نسير والقمر في السماء وأنت في الأرض معنا فهذه معيّة كما ترى فأثبت المعيّة مع العلو الشمس معنا ونحن نسير النجم القطبي معنا ونحن نسير وكل ذلك في السماء وأنت في الأرض فتثبت. المعية مع العلوم فهذا في المخلوق فكيف بالخالق العظيم أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقمة شماء قال للجنود اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم وهو واضع من ظاره على عينيه ينظر إليهم من بعيد فصار معهم لأنه الآن يبشرهم كأنهم بين يديه، وهو بعيد عنه فالأمر ممكن في حق المخلوق فكيف لا يمكن في حق الخالق ضرب شيخ الإسلام رحمه الله المثل بالقمر الشمس بالنجوم وضرب الشيخ الشاريخ رحمه الله المثل بالقائد والجنود ولكل عصره أسأل الله أن يرحمهما وعلماءنا من أهل السنة أجمع الوجه الثالث أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن ذلك متعذرا في حق الخالق العظيم لأن الله أعظم واجن ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن أن يكون صاحبا لك المخلوق في سفرك وهو خليفة لك في أهلك فيكون حالا مرتحلا يكون حالا حالا مرتحلا في أهل لا يمكن ولكن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل هذا يقوله في أثر السفر ويبعد المرء جدا عن أهل ويقول أنا الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهل مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهل وثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي كم من يقول الحمد لله رب العالمين لا يحصون هؤلاء لا يحصون تثرة ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي كم من مصلين يصلون لله تبارك وتعالى يقولوا الواحد منهم الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل لكل حمدني عبدي وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين وكل واحد منهما له رد الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدني عبد والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله له هذا بيني وبين عبد نصفين ويكون بجوارك فالصلاة السرية مثلا وأنت تقرأ الفاتحة لا يحصون كثرة وكل يقرأ الفاتحة بحسبه فهذا يقول الحمد لله رب العالمين وله رد وهذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين وله رد إلى آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق فهذا وشأنه ونحن يقول الشيخ رحمه الله تعالى بينا كان الجمع بين النصوص العلو ونصوص المعين فإن تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله ورسوله يعني إن لم تفهم هذا إن لم تستطع أن تكون منه على الجادة فقل آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقول كيف يمكن فينكر ذلك ولا يجوز له أن يؤمن وإنما يؤمن بالله وبكلام الله على مراد الله ويؤمن برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال كيف يمكن هذا فيقال سؤالك هذا بداعة لم يسأل عنه الشحابة وهم خير منك ومسؤولهم صلى الله عليه وسلم أعلم من مسؤولك وأصدر وأفصح وأنصح وأنجح وأنجح صلى الله عليه وسلم عليك أن تصدق ولا تقول كيف ولا لما وسلم تسليما حتى تنجو والأمر يسير على من يسره الله عليه كما مر وتأمل يقول الشيخ تمديئه في الآية يعني تأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم يعلم ما يلد في الأرض كذلك ضمير وهو معكم فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات الكريم ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض سبحانه بل هو معنا مع سوائه على الأرض هذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله عز وجل أن يكون معه كما هو ناظر إليك وكما هو خبير بما يدور هاجسا في ضميرك وكما هو سميع لكل نأمة صوت فيوجب لنا ذلك خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيخ أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الأسماء والصفات وأبو نعيم في الحلية وهو حديث ضعيف وأخرج البيهقي في الصنع وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والفسوي في المعرفة والتاريخ بسنة صحيح كما في السلسنة الصحيحة باللفظ تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان فهذا صحيح واللفظ الذي ساقه الشير وإن كان مقاربا في المعنى لهذا اللفظ الصحيح إلا أنه ضعيف الصحيح تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان أما أهل الحلول فقالوا إن الله معنا بذاته في أمكنتنا إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد يقولون بذاته سبحان. والذين في السوق الله معهم في السوق والذين في الحمامات والحشوش المحتضرة يقولون تعالى الله عما يقولون الله معهم في ذلك ما نزهوه عن الأقبار والأمتال وأماكن اللهو والرفت سبحانه وتعالى عما يقولون عنوا كبير المبحث السادس في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكلتنا والرد عليه شبهتهم يقولون هذا ظاهر النظر وهو معكم لأن كل الضمائر تعود على الله والذي خلق وأيضا ثم شكوا وأيضا يعلم وأيضا وهو معكم وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعيّتي إلا المخالطة أو المشاحبة في المكان ورد عليهم من وجوه أولا أن ظاهرها ليس كما ذكرت إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآيات تناقض وهذا رد متين جدا لأنه أثبت في الآية الاستواء على العرش وأثبت أنه مع وأنتم تقولون بأنه معنا بذات ومستوي على العرش بذاته ففي هذا التناقض أن يكون مستويا على العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل وإنما التناقض في عقولهم وفي أفهامهم ثانيا يقال لهم قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان من أي؟ هل استقرأتوا اللغة؟ فوجدتم في اللغة أن المعيّة لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان. هذا ممنوع. فالمعيّة في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة، وهي أوشع مدلولا مما زعم. فقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. مثال المعيّات التي تقتضي المخالطة أن يقال أشعوني لبنا مع ماء أي مخلوطا بما فهذه تقتضي المخالطة لبنا مع ماء ومثال المعيّة التي تقتضي المشحبة في المكان قولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا فهذه تقتضي المشحبة في المكان ومثال المعيات التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان لا تقتضي الاختلاف ولا المشاركة في المكان وهي معية أن يقال فلان مع جنوده وإن كان في غرفة القيادة ولكن يوجههم وهم بعيد فهذا ليس فيه ولا مشاركة في المكان ويقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها مطلق المصاحة ثم هي بحسب ما تضاف إليه قيد وهي بحسب ما تضاف إليه يحل لنا جميع الإشكالات في باب الأسماء والصفة ويرد به على جميع أهل الضلال فيقلل واحد منهم هذا الوصف بحسب ما يضاف إليه بحسب من يضاف إليه تنتهي المسألة يقول لإستواء إن قلنا إنه استوى سبحانه وتعالى فقد شبناه بالمخلوقات التي يستوي كذا على كذا فيكون حالا ومتحيزا وذا جسم سبحان الله تقول على حسب ما تضاف إليه وعلى حسب ما تضاف إليه الرحمن على العرش استوى والصفات على قدر الزوات فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا فلا يقتضي ذلك لاختلافا ولا مشاركة في المكان بل هي معيات لائقة بالله ومقتضاها ولازمها النصر والتأييد ثالثا يقال لهؤلاء وشفكم الله بهذا من أبطال الباطل وأشد التنقص لله عز وجل والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا أنه ما علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص قد قاله في سبيل التمدحي إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف فهذا أعظم النقص ولا تستطيع أن تقول ذلك لأحد ذي حيثية من البشر ولا أن تقوله لملك من الملوك أن تقول له أنت في الكنيث لكن كيف تقوله لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله تعالى؟ رابعا يلزم من قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهم وكلاهما ممتنع. إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان وإما أن يكون متعددا يعني كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة كما تقولون لأنكم تقولون هو في كل مكان وقد رد عليه الحشوش المختدرة مكان أم ليست بمكان مكان الموضع الذي يخرج منه الولد بين الفرق والدم مكان أم ليس بمكان هو مكان الكلف وغير ذلك من أماكن القضارة وأماكن اللهو والعبث مكان أم ليس بمكان فإما أن يكون متجزئا في كل مكان وكل مكان وإما أن يكون متعددا إلها بذاته في كل مكان ومكان وهذا عبث باطل فأنت ترى أن هذا القول باطل وهو يستلزم أن يكون الله حالاً في الخلق فكل مكان في الخلق فالله تعالى فيه بزعمه وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود، فأنت ترى أن هذا القول باطل ومقتضى هذا القول الكفر ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض بذاته فهو كافر يستثاب ويبين له الحق فإن رجع إلا وجب قتله يقتله الحاكم المسلم بعد إقامة الحجة عليه ثم بعد هذه المقدمات والمباحث التي ذكرها الشيخ الشارك رحمه الله تعالى ذكر آيات المعية التي ساقها شيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله تعالى رحمة واسعة الآية الأولى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 بعلمه رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم في بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت والقفار والصحارى والبحار الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه يسمع كلامكم ورى مكانكم وفيه إثبات المعية العامة كما ترى وهو معكم أينما كنتم وهي من صفات الذات كما أمر فالمعية العامة من صفات الذات لله تبارك وتعالى والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فهو معكم بعلمه وهو معكم أيضا معية حقيقية تليق بذاته كما مر في كلام شيخ الإسلام وكلام الشيخ الشارح في تقريره رحمة الله عليهما الشاهد في الآية وكلها شاهد قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهذه من المعية العامة لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وشمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبي والمعية العامة كما مر معية ذاتية يعني صفة ذاتية المعية العامة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى هذه الآية الأولى الآية الثانية قول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو أشادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ما يكون من نجوى ثلاثة النجوى السر يعني ما يوجد من تناجي ثلاثة إلا هو رابعهم أي جاعلهم أربعة وسيأتي السر في التعبير بهذا إن شاء الله ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس يعني جاعلهم ستة من حيث إنه يشاركهم في الاطناع على تلك النجوة وتلك الأسرار ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه يعلم ما يتناجون به لا يف عليه شيء من على قول من فسر باللازم وأما من فسر بالحقيقة فذلك ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ما يكون يكون هنا تامة تامة وليست بناقصة من الأفعال الناسخة بل هنا يكون تامة يعني ما يوجد من نجوى ثلاثة إلا هو رابع من نجوى ثلاثة قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وأصلها من ثلاثة نجوى ما يكون من ثلاثة نجوى إلا هو رابعه ولا من خمسة نجوى إلا وهو سادسه ومعنى نجوى أي متناجيين وقوله إلا هو رابعه ولم يقل إلا هو ثالثه لأنه من غير الجنس وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد انظر إلى قوله تعالى عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقولوا ثالثة اثنين الله عز وجل يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فيجعل هذا لأنه ليس من الجن الرابع الله هنا وهؤلاء ثلاثة من البشر فالله تبارك وتعالى رابعه وكذلك ولا خمسة إلا هو سادسهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالث ثلاثة ولم يقول ثالث اثنين ثالث ثلاثة لأنه من الجنس على زعمه فخالفت لم يقول ثالث اثنين وإنما قالوا ثالث ثلاثة لأنه من الجنس كلهم علاء عندهم فقالوا ثالث ثلاثة ولم يقول ثالثة اثنين فهو ثالث ثلاثة كله جنس واحد أما إذا اختلف الجنس فيات التعبير من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا آدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان عندهم كل الثلاثة آلهة فلما كان من الجنس على زعمهم قالوا فيه ثالث ثلاثة تخصص هذين العددين بالذكر الآن هذا هو السر في هذا التركيب ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس لماذا أتى هكذا ولم يأتي على قول النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقول ثالث اثنين على القياس لأنه عندهم من الجنس فالكل آله وأما هنا فهؤلاء بشر وهو الله سبحانه وتعالى فأتى على هذا النحو. داعلهم أربعة إلا هو رابعهم خمسة إلا هو سادسهم جعلهم ستة من حيث أنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النبي فقصص هذين العددين بالذكر لماذا قال لا يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولم يذكر إلا هذين العددين وقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه لماذا خص هذين العددين بالذكر؟ تخصيص هذين العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة هذا قول أو أن سبب النزول تناجي ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرى فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك على حسب الذي كان وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر ولهذا قال سبحانه بعقب يعني بعقب ما مر ذكره من أجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال ولا أدنى يعني أخل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ما من اثنين فأكثر تتناجيان بأي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معه ولا خمسة إلا هو سادسهم ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة وسكت عن العدد الزوجي لأنه داخل في قوله ولا أدنى من ذلك الأدنى من ثلاثة اثنان ولا أكثر يعني من خمسة ستة فما فوق ولا أدنى من ذلك يعني الذي ذكر ولا أكثر أكثر من الخمسة ستة فما فوق وكذلك الأدنى لأن النجوى لا تكون إلا من اثنين فليقل والواحد ويناجي نفسه النجوى تكون نجوى بين واحد وواحد فالأقل من الثلاثة تحديدا هنا بالنسبة للنجوة اثنان فهي داخلة في قول ولا أدنى من ذلك أدنى ثلاثة وخمسة عندما نقول ولا أدنى من ذلك يعني أدنى من الثلاثة أي أقل من الثلاثة ولا أكثر نقول أكثر من الثلاثة أكثر من الأكبر يعني ستة فما فوق فما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معه هذه المعيها عم تشمل كل أحد المؤمن والكافر والبر والفاج ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك وقوله ثم ينبئه أي يخبرهم سبحانه بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم على ذلك وفي هذا تهديد لهم وتوبيخ. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يعني أن هذه المعية تقتضي أحصاء ما عملوه فإذا كان يوم القيامة وإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عملوا يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه لأن المراد بالإنباء نازمه وهو المحاسبة لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول سترتها عليكم في الدنيا وأنا أثرها لكم اليوم وهذا في الصحيحين في حديث للقاء الستر والإطفال في الكنف للعبد المؤمن يوم القيامة وقوله عز وجل إن الله بكل شيء عليم كل شيء موجود أو معدوم جائز أو واجب أو مستحيل ممتنع كل شيء فالله عليم به صفة العلم مر الكلام عليه وأن الله تبارك وتعالى علمه يتعلق بكل شيء حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير والظاهر والخفي والآية الثالثة التي ذكرها شريف الإسلام قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا والخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه قال تعالى إلا توصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين تفر ثانية اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا أولا نصره حين الإخراج إذ أخرجه الذين تفر ثانيا عند المكت في الغار إذ في الغار ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فهذه ثلاثة مواقع بين الله عز وجل فيها نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الثالث حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأفسرنا هذا أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه إننا على خطر فقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر إن لمدركون مع الفارق بين أبي بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر وأصحاب موسى إن لمدركون فقال كلا إن معي ربي سيهديه وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لا كعزم إن الله معنا فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه وعلل ذلك بقوله إن الله معنا وقوله هنا لا تحزن نهي يشمل الهم مما وقع ومما سيقع فهو صالح للماضي والمستقبل وهذا عجيب يعني الحزن أمر لا يدفع بملك النفس يعني لا يستطيع الإنسان أن يدفع الحزن عن نفسه بملك بنفسه هذا أمر يدفعه الله ولكن الخوف كالحزن يخاطب المؤمن بدفعه وبرفعه إذا وقع وهو بفضل الله تبارك وتعالى يفعل ذلك بقدرة الله رب العالمين وبتمكين الله تبارك وتعالى منه ولا تخافي ولا تحزني يأمرها بأمر يتعلق بأي شيء هذا أمر معنوي يتعلق بالذات بالضمير بالقلب بالروح بالخلط ولا تخافي ولا تحزني لا تحف حزن تألم النفس وشدة همها فيشمل ما وقع وما ساء فهو صالح للماضي والمستقبل إن الله معنا وهذه المعية خاصة مقيدة بوصف أم بشخص مقيدة بشخص ووصف فالغالب أن التي تتقيد بالشخص تكون متقيدة قبل بالوصف إن الله معنا فهذه المعية خاصة مقيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبي أبي بكر رضي الله عنه وتقتضي مع الإحافة التي هي المعية العامة النصر والتأيئة ولهذا وقفت قريش على الغار ولم يدصروا هما أعمل الله أفصارهم وأما قول من قال وتأمل فسيقول الشيخ بعد أنه باطل قول من قال فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار وجاءت الحمامة فوقعت على باب الغار فلما جاء المشركون إذا على الغار حمامة وعش عنكبوت فقالوا ليس فيه أحد فانصره فهذا باطل هذا ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الضعيفة وهذا رواه ابن سعد في الطبقات وأما الهيثمي فعزاه في المجمع للبزار وللطبراني في الكبير وقال فيه جماعة لا أعرفهم وضعافه الشيخ ناصر كما مر. هذا باطل كما قال الشيخ محمد ابن صالح رحمه الله نصا فهذا باطل الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانوع حسي من نسج عن كبوت ولا بيض حماه ومع ذلك لا يرون من فيه هذه الآية أما أن تأتي حمامة عن كبوت تعشش فهذا بعيد وخلاف قوله لو نظر أحدهم إلى قدره لا أرسلنا المهم أن بعض المؤرخين عف الله عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقد هذا تعليق الشيخ الشارح رحمه الله رحمة واسعة الآية الرابعة إنني معكما أسمع وأرى هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهما الله سبحانه أن يذهبا إلى فرعون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى تعليل للنهي. لا تخاف ثم علل النهي عن الخوف. إنني معكما بالناس والمعونة على فرعون. أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه. لا يخفى علي من أمركم شيء. فأتت كالتعليق للنهي. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فعلل النهي عن الخوف بأنه معهما وهذه معية كما ترى معية خاصة أسمع وأرى وهي جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة هو السمع والرؤية وهذا سمع ورؤية خاصان سمع ورؤية يقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال عنه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى فهذه أيضاً من الآيات التي تدل على المعين. الآية الخامسة قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الذين اتقوا تركوا المحرمات والمعاصي على اختلاف أنواعها. والذين هم محسنون بتأدية الطاعات والقيام بما أمر به. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وإن عاقبتهم فعاقبه بمثل ما عاقبتهم به. ولئن صبرتم له خير للصابرین واصبر وما صبروك إلا بالله ولا فحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى وبأكثر مما ينبغي ظلم وعدوان والعفو هو الإحسان ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الذين اتقوا يعني عاقبهم بمثل ما به والذين هم محسنون هم العافون المعية هنا خاصة مقيدة بصفة كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية الحرصة على الإحسان والتقوى فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه هذه المعية الخاصة الآية السادسة فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين قال الشيخ صرف أن الصبر حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط على أخدار الله سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوار فأرضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله لأن فيهما اختيار إن شاء الإنسان فعل المأمور وإن شاء لم يفعل وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما ترك. ثم الصبر على أقدار الله لأن أقدار الله واطعة شئت أم أبيت فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلوه أي الأبعض سلو البهائم فماذا يصلع إن لم يصبر صبر الكرام صبر صبر لآن إنه سيسلو سلو البهائم لا محال فماذا يصنع فأعلى درجات الصبر الصبر على طاعت الله ثم الصبر عن معصية الله لأن فيهم اختيارة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ثم الصبر على أقدار الله لأن أقدار الله واقع شئت أم أبيت الصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه أما من فرشت له الأرض رودا أصار الناس ينظرون إلى ما يريد فإنه لا بد أن يناله شيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي ولهذا جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الشكر والصبر فالشكر كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا هذا متفق عليه والصبر صبر على ما أوديه فقد أودي من قومه صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم من اليهود والمنافقين ومع ذلك فكان صابرا صلى الله عليه وسلم الآية السابعة والأخيرة في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام للاستدلال على هذه الصفة لله تبارك وتعالى وهي المعية وهي ذاتية وهي المعية العامة وهي فعلية تتعلق بوصف أو تتعلق بشخص فاستدل شيخ الإسلام بتلك الآيات على تلك الصفة لله جل وعلا وساق الأيات ومنها هذه الآية الأخيرة قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الفئة الجماعة أو القفعة من غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته وقضائه ومشيئته والله مع الصابرين والله مع الصابرين موقن الشاهد في الآية وكلها شاهد والله مع الصابرين كم من فئة كم خبرين تفيد الكثرة يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات لأن الفئة مقللة كما ترى كم من فئة قليلة وكم خبرية للتكثير فتكثير القليل أم ماذا تكثير المرات كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات يعني هذا يحدث كثيرا بقدرة الله جل وعلا إذا توفرت الشروط فتكون الفئة قليلة وتغلب الفئة الكثيرة هذا حدث كثيرا ويحدث أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة لكن لا بحولهم ولا بقوتهم بل بإذن الله بإرادته وقدرته ومشيئته ومن ذلك أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين ومن ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دم غلبوا قريشا وكانوا كثيرين ثم اصطفاض الشيخ في هذا فقال أصحاب بدن خرجوا لغير الختاب بل لأخذ عير أبي سفي وأبو سفيان لما علم بهم أرسل صارخا إلى أهل بك يقول أنقذوا عيركم محمد وأصحاب خرجوا إلينا يريدون أخذ العير والعير هي أرزاق كثيرة لقريش فقرج القريش بأشرة فيها وأعياله وخيلائه وبطره يظهرون القوة والفخر والعزة حتى قال أبو جه والله لا نرجع حتى نقدم بدرا لما جاءه الخبر بعد ذلك من أبي سفيان أن نرجع فقد ند الله عيركم وبضاعتكم فقال لا والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثة ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا الخيان وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا هذا ذكرهم مجرير عن ابن عباس رضي الله عنه فالحمد لله غنوا على قتله هو ومن معه الله المستعان كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف كل يوم ينحرون من الإبل تسع إلى عشر والنبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه ثلاثمائة وأربعة عشر رجل فيما ذكر الحافظ رحمه الله وغيره معهم سبعون بعيرا وفرسان فقط تعاقبونها ومع ذلك قتلوا السناضيض العظماء لقريش حتى جيفوا وانتفقوا من الشمس وسحبوا إلى قليب من قلوب بدر خبيثة فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين لأن الفئة القليلة صبرت والله مع الصابري صبرت كل أنواع الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد والله مع الصابري فانتهت آيات المعية بهذه الآية ثم سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأمر مرة أخرى ويعقد فصلا كاملا في تقرير المعية والثمرات التي تستفيدها من هذا المبحث العظيم وتقرير هذه الصفة الكريمة لله رب العالمين أولا الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء وأنه مع لوه فهو مع خلقه لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبدا وثانيا أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته حيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهكديا لولا أن هدانا الله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقومون على نصرة دين الله رب العالمين لهادا في سبيله بتعلم العلم الصحيح ونشره والعمل به والصبر على الأذى في تبريغه هذه الأمة ونسأل الله رب العالمين أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين